وَحْمِلُ عَمُ الش رَبِّكَ فَوْوقَهُم يَْومَائِذٍ ثمَمَ يَوْمَئِذٍ تُعرَضُونَ لَا تَخفَى مِنكُم خافِيًا فَأََّا مَن أُوتيَ كِتابَهُ بِيَمِلِهِ فَقُلُهَا أُْ قرَأُ كتابية. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيًا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ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 ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رَسُولٍ كريم وما هو بقول شاعذ قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل